ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كثين فيه أبدا ويذرع الذين قالوا تخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآب.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 لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم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 كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلى بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر إليها أزكى طعام فاليأتقو برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن السَّاعَةَ لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم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 بهم سرادقها وين يستغيثو يغاثو بما كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عديدة تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنعام يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضعا من صدوس واستبرق متكين فيها على الأراك نعم الثواب وحسنات مرتفق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 كلت الجنة إني آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله ما نهرى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك ماله وأعز نفرى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 فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها ظورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يطلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذروه الرِّيَاحُ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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضو به الحق واتخذو آيات وما أنذر هزوا ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه فأعرض عنها, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده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 واذ قال موسى لفرتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين حتى ابلغ مجمع البحرين او انضيح قب فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا 119. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 لك قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق حتى إذا في السفينة خرقتها. قال خرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. ف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 ادي بلغ تملدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا لقريه استطعم ما اهلها حتى اذا اتى اهل قريه استطعم ما اهلها فأبوا أن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 وَأَنَّ الجدار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَرَادَ رَبُّكَ أَن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 فرنعين إنما تعذب وإنما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا وأم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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال 126. فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان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 أَفَحَسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيُّهَا الَّذِينَ يَتَخَذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا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 الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها